ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أ ولم يروا أن جعلنا حرا من آمن ويتخطف الناس من حولهم أ فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من نفّر على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مكوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم الفلاح <تصفيق>